بسم الله الرحمن الرحيم النجم اذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالأفط الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاد قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفهاد ما رأى أفتما إن انتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاه البطر وما قضى لقد قد من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الزكر وله الأولى تلك إذا قسمت غذا. سموات لا تُؤلِي شفاعتهم, شفاعتُهم شيئاً، إلا من بعد أي أذن الله.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 ليجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والثواحش إلا المم إن ربك واتع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنون لا تُسْتَوْفِي بُطُونِ النَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّو أَرْضُكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ السَّقَاعُ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَرِي لَهُ وَأَكْذَى الْغَيْبِ فَهُوَ يرى فَخُذْ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وأبكى وأنه هو مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الزكر والأنسى من نطفة إذا تمنى وأن عليهم مشأة الأخرى وأنه هو فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نبير من النذر الاولى أجفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أجفت الآذفة